وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطَفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطَفَةً عَلَى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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكتما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربس به حتى حين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 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 هُ آيَتُهُ وَأَوَيْنَا هُمْ إلَى رَبِّهِ وَأَوَيْنَا هُمْ إلَى ربوة قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا ايها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ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 والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على عقابكم تكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدْبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ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 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عنديون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 سيقولون لله قل فأنا تُسْحِرُونَ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ماتخذ ما الله مولودا وما كان معه من إله إذا لذَّهَبَ كُلُّ إِلَاهِم بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عَمَّا يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربّ فَلَا تَجْعَلْنِ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَامَةَ النُّرِّ يَكْمَالَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَغَادِرُونَ إِذْ دَفَعْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك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 ألم تكن آياتي تُتلى عليكم فكن بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقّوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقّوتنا وكننا قوم ضالين. رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ طَالَحْسَأُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ طَالَحْسَأُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين